فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ 113. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين 114. مَوْضُونَةٍ سرر موضونة متكئين يَطُوفُ متقابلين 115. يطوف عليهم ولدان مخلدون 116. بأكواب لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المثنون جزاء بما كانوا يعملون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 ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَقِينٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ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 قُلْ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 118. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 119. لآكلون من شجر من زقوم فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ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 111. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون 112. أفرأيتم ما تحرثون 113. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 114. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون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 119. ويقسم بمواقع النجوم 110. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 111. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون 112. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من أَفَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ 117. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 118. فلولا إن كنتم غير مدينين 119. ترجعونها إن كنتم 111. فأما كَانَ كان من المقربين 112. فروح وريحان وجنة نعيم 113. وأما إن كان من أصحاب اليمين 114. فسلام لك من أصحاب اليمين 111. وأما إن كَانَ مِنَ من المكذبين الضالين 112. فنزل من حميم 113. وتصلية جحيم 114. إن هذا لهو حق اليقين 115. فسبح باسم ربك العظيم.